بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ صَاد كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُمْ فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ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 فَمَا كَان دَعْوىهُم إذْجَ أَهُمْ بَأْسُنَا إِللاا أَنْ قَاوا إِلَّا أَنْ قَءِ أن كُا ظَالِمِين فَل نَسْأََلََّذينَ أُرْسِلَ إلَيهِمْ وَلَ نَسْأَلَمُرْسَلين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 قَالَ فَاحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 لَكُم على مِّنَ النَّاسِ حَثِيثٌ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجِنَّهِ وَنَادَاهُمَا هُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظلمنا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 وَمِنْهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا يُخْفِيَانِ وَمَا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 قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ففريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون